أدعوا إلى سبيل ربك في الحكمة والمقتضى الحسن وجب بالتي بالذي أحسن إن ربك هو وهو اعلم بالمهتدين حصاد الدعوة يتم دائما بالرفق الرفق بالمخالف إذا كنت تحت داعيه داعية تنرفز وعصبي الله يرحم والديك اترك الدعم نحن ننكر طبعا مسائل السب لا شك في ذلك ومسائل السب بتزرع في قلب الخصم العداوة وتصده عن قبول الحق وما فيش اي مصلحه لنا ان نزرع العداوه في قلوب الناس الحكيم الترمذي له كلمه جميله وهو واخدها من واحد قبله بس الواحد اللي قبله ده انا مش يعني نسيت اسمه يقول ليس هناك حمل اثقل من البر من برك فقد اوثقك ومن جفاك فقد اطلقك ليس هناك حمل الاثقل من البر لكن انت تبرر لو إن لو بررت الناس كتفتوا ما يعرفش يسبك ولا يعرف يعمل حاجه ضدك لسه عامل واجب يعني معاك زي ما فاضل الشيخ عن سفيان الثوري نظرنا الى اصل كل عداوه في العالم فوجدنا اصطناع المعروف الى الياء الياء اللي ما قصاش فيه معروف لكن اكثر الناس ليسوا اليامن لما تعمل في انسان معروف بتكتفه لما تجتمه أطلقته يجتمك ضدك والكلام ده فإحنا يعني ضد مسألة السب حتى لو كان إنسان مخالف نبين المخالفه الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيد هنعمل لهم إيه إحنا كل ال الذي نملكه هذا اللسان والدلالة والبيان بأدب وأخلاق وكل حاجة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 فهو راكب الناقة وأردف خلفه وسامة بن زيد. فلما مر على جماعة من المشركين نزل عن الدابة وجعل يذكرهم ويدعوهم إلى الله انت عارف الدابة اللي ما بتمشي على طريق تراب كده بتاعته مصدر عملت غبار فالجماعة اللي كانوا عاديين من المشركين دول كانوا مشركين على مسلمين عاديين مع بعض يعني كان منهم أبي بن كعب كعبدة اسمه عبد الله بن أبي فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم قرب بالنقة بتاعته أو بالدابة بتاعته وعمل الترابة بتاع فقام إيه عبد الله بن ابي عمل كده ويعني عشان مناخيره ما يجيش في الترابة كذا وقال إيه يستنكر بقى الترابة للدابة عملها عجاج الدب نزل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالله فعبد الله بن ابي قال له إيه قال له يا أيها المر هذه أول إيه اللي يا أيها المر لا أحسن مما تقول كلامك جميل وزي الفل ولكن لا تغشنا في مجالسنا ولا تأتينا ولكن من جاءك فذكره شو احتاجين اللي انت بتعمله ده تفرض نفسك علينا وتتكلم وبتعالك ده لا اللي يجيلك في بيتك أهلا وسهلا لكن ما تجيش تفرض نفسك علينا ف المسلمين قاموا على ابي بن كعب والمشركين هيتخنقوا مع بعض والكلام ده عبد الله بن راحه قال رسول الله شنا في مجالسنا واحدة نقول لا مش عايزين نشوف وشك كده اختلفوا مع بعض هداهم وركب الداب وواصل الطريق إلى سعد بن عباد لما دخل عليه على سعد شوف بقى شوف التحبير بقى قال اي سعد ألا تنظر إلى ما قال أبو الحباب أبو الحباب ده من إن شاء الله ده الله بن عبي المنافق ده يوم يسمي سعد باسمه ويكني عبد... عبدالله بن عبي اللي بيكني ده الكون دي شرف لما تقول يا أبو فلان غير لما تقول تعالى يا فلان أبو فلان فيها احترام وشرف وتوقير وآه ولا خلف. يوم يقول لسعد بن عبادة يا سعد أي سعد ألا تنظر ما قال أبو الحباب فكناه فقال يا رسول الله أعذره فإن أهل هذه البحيرة كانوا يعصبوه العصابة ويبقى هو السيد فيهم فلما اتاك الله النبوة شرق بها كان نفسه ولي وليب نبي والدنيا كلها تتبع حوليه الكلام ذا فشرق بها فالشاهد هنا سعد بن عبادة يسميه باسمه وعبد الله بن ابي يكنيه احنا يعني مساله يعني الخلق وعدم السب هذا اصل في ديننا لكن انا عايز انبه على حاجة هل يمكن للانسان ان يغلظ في النصيحه؟ بس بعض الناس متصورين ان قوله تعالى أدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه اللي المقصود بها اللين لا كان ده غير صحيح الحكمة ان تضع الشيء في موضعه الشده في موضعها هي الحكمة واللين في موضعه هو الحكم خلي بالك هي ثلاث مراحل بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن طب ما وصفش الحكمه بالحسن ليه مالش ما أدعو إلى ربك الى سبيل ربك بالحكمه الحسنه ما وصفهاش قال لك لأن الحكمة حسنها ذاتي في نفسها حكمة إذا خلت من الحسن لا تكون حكمة إنما الموعظة ممكن تبقى جافة عشان كده ألصق بها الحسن ممكن واحد يطلع المنبر ويعنفنا كلنا فممكن واحد يطلع يقول موعظة جافة وحشة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منفرين علشان الموعظة ممكن تبقى جافة وممكن تبقى الصق بها الحسن عشان كده أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لكن الجدال مالش وجادلهم بالحسنة لا قلبي التي هي أحسن ليه لأن الجدال فيه ملاحاة وفيه غضب وعمل نكلم يكلم بعض ف قال لك لا أحسن زيادة شوي وتجاوز عن الخصم ولو قال لك عباره كده فوت ها؟ تبقى يعني مطلوب منك أن تكون أكثر حلمة يبقى دي درجات تلاتة فأوضع على سبيل ربك بالحكمة مش معناها اللين اطلاقا يعني ابنك عمل عمل سيء جدا وضرب جاره وعمل الكلام ده تطبطب عليه وتبوسه وتقول له اتعال يا حبيبي ولا هتدي له علقه لو انت خدته في حضنك وبصوا كل الناس يقولوا ده الولد غلط وهي دي التربيه لكن لو اداله علقه يقولوا ايه والله يستاهل يبقى لما اديله علقه هو ده الحكمه هي دي الحكمه كما قال المتنبي ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. اللي ترميه بوردة ما ترموش بالسيف. ووضع الندى، ووضع الندى السيف في موضع مو الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني اللي تقوله اللي سألت كلمة طيبة ما تمشتموش. والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما في بعض الناس قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقت. لا النبي سب كما في صحيح مسلم قال ستقوم الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد اثنين الريح الرح شلتهم ورمتهم في بعيد جدا في الوادي فسبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص في صحيح مسلم بس السب ما كانش هو الديدن بتاعه ما كانش بسب ابدا الا نادرا ففي شده في الدعوه في شده اه بس مش هي الاصل يبقى الحكمه إنك أنت تضع الشيء في موضعه هي دي الحكمه الشيء ايا كان بقى ايا كان يا ايها النبي جاهد الكفاره والمنافقين واغلظ عليهم وانا عارف ان موضع الجهاد غير موضع الدعوه لكن ده كافر الكافر تتلين معاه كده والكلام ده هو عشان يقول لي الاسلام حلو وجميل وشوف المسلمين والكلام ده ولا تغلظ عليه اهو النص القراني واغلظ عليهم ايوه في موضع الغلظه اغلظ عليهم هي دي الحكمه واحد زي الدنمارك بيسبوا النبي ويرسموه على هيئه خنزير ده ده تعمل معايا ايه ده ده تروح تطبطب عليه والكلام ده لا ده لو جاء نذبح لو كان عندنا القدره ان نعمل حاجه زي كده يسيئوا لنبينا عليه الصلاه والسلام وفين عينه تطرف ده ما ينفعش يبقى الغضه هنا واجبه تمام لكن الاصل هو الرفق والغضه والكلام ده ده طارئ يستعمل احيانا ولكن ليس هو الايه ليس هو الاصل وان كان الـ الـ الكلام اللي قاله الشيخ واقع عندما يقول كم واحد باسك وكم واحد حضنك وكم واحد مش ده واقع يا جماعة ده واقع وتوصيف لكن عندما تقول لواحد مخالف حتى تنبيه المخالفه بتاعته بتحصل له ايه في قلبه ليه الناس حتى المنكر نفسه بتنكره تبقى عامله كل حاجة ممثلة وحضنت الدنيا كلها وبس الدنيا كلها وتقول لك ده أنا أشرف واحد كل, كل واحد كده ده حتى البنت الصغيرة البنت الصغيرة اللي أدي كده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 حتى المخالفين لي لا سبيت ولا عملت الكلام ده إنما أعرض عنهم بقى لما ظهرت في الفضائيات والكلام ده كتير من الناس ما قدرش عندهم سواء في الرسالة على المحمول أو الذين هتفوني يقول لي والله إحنا كنا بنسبك وبنلعنك وبنشتمك والكلام ده يعني سمحت أقول يا أخي أنا أحللتك لا جناح علي تأثر فيه جدا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 وإن صبرتم فهو خير للصابرين هو دا الإحسان ربنا الله الحب. يأمر بالعدل والإحسان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى دا العدل فمن عفيا له من أخيه شيء هو دا الإحسان لم يذكر الله عز وجل عدلا إلا أتبعه بذكر الإحسان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 يبت التجاوز العدل إلى وإن قضت فعاقبوا بمثل ما عوقبت به لئم صم.